119. والله بما تعملون بصير 110. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير 111. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون 112. والله عليم غَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ بُشْرَى مِنْ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 وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاضم ومن يؤمن بالله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 أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاو المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوك للمؤمنون يا أيها عَادِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتُؤْثِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ